ولا استغفار المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين أ ح م د ه سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه و أ ص ل ي و أ س ل م على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا س ك ي ن ة القلوب لهموم ومشاكل ومصاعب ومتاعب تعتري حياتنا وقد خلق الله الدنيا و أ ر ا د ه ا م ن ك د ة و م ن ق ص ة و م ك د ر ة والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم و أ ر ا د الله عز وجل العباد أ ن يعيشوا في هذه الدنيا ك ث ي ر ة العوارض ع ظ ي م ة المحن يتقلب فيها ا ل إ ن س ا ن بين ا ل ص ح ة والسقم وبين الغنى والفقر وبين ا ل ر ف ع ة و ا ل ذ ل ة وبين ا ل ح ي ا ة وبين الموت وبين الضحك وبين البكاء و أ ن ه هو أ ض ح ك و أ ب ك ى و أ ن ه هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى من ن ط ف ة إ ذ ا تمنى و أ ن عليه ا ل ن ش أ ة ا ل أ خ ر ى و أ ن ه هو أ غ ن ى و أ ق ن ى و أ ن ه هو رب الشعرى وذلك لتتجلى ربوبيته سبحانه وقهره وتصريفه وملقه وتدبيره على عباده وبالتالي يتقلب العباد في مقامات من ا ل إ ح س ا ن والصبر واليقين والشكر والتعبد لله جل جلاله في علاه و إ ن النفوس تضيق ل أ ن ه ا لا تعرف ولا تعلم ولا تدرك كنه اسرار أ التصريف والتدبير والقضاء والقدر الذي يجريه الله على عباده وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون إ ن ه قل منا الذي لا يعيش م ش ك ل ة في حياته وما أ ك ث ر المشاكل تتكاثر الهموم وتتوارد الغموم علينا في حياتنا وهي ك ث ي ر ة ديون ك ث ي ر ة أ م ر ا ض تفت الجسد وتفتك بالبدن فقر مدقع حسد ممن حولك شذوذ ونشوذ من, من, من الزوجات عقوق من ا ل أ ب ن ا ء ظلم من ا ل آ ب ا ء ظلم من الحكام كسرة مشاكل تتوارد على أ م ت ن ا و إ ن المؤمن ليتعامل ا مع المشاكل بقواعد ا ل إ ي م ا ن ووفق أ س س الشرع ولذلك جعلت عنوان هذه ا ل خ ط ب ة شيئا يبعث ا ل أ م ل في النفوس ا ل م ك ل و م ة و ل ل أ ف ئ د ة ا ل م ج ر و ح ة وللشفاه ا ل ي ا ب س ة لمن فقد والدا أ و فقد عزيزا أ و حلت به م ش ك ل ة أ و نزلت به ق ر ب ة سميتها الفرج بعد ا ل ش د ة إ ن مع العسر يسرا و إ ن من قواعد أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في التعامل مع ا ل ح ي ا ة التي خلق الله فيها ا ل إ ن س ا ن مكابدا لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد في عناء مستمر وصراع دائم ومعترك حام مع ا ل ح ي ا ة ل أ ج ل البقاء و ل أ ج ل ل ق م ة العيش طيارون فوق السحاب وعمال في مناجم الذهب في باطن ا ل أ ر ض وغواصون في قاع البحار وبعضهم على استقالات وعلى المباني يبني يتحمل المتاعب وذلك كله من أ ج ل أ ن يعيش ح ي ا ة ك ر ي م ة في هذا الزمن وتصريف ف ي هذا العصر و الله وملك الله و ت ذ ب ي ر الله وعزه الله و ق د ر ة الله وقهر الله فوق عباده غالب سبحانه وتعالى إ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ و ل شيء يفعلونه يوطنون أ ن ف س ه م على الهموم ومن أ ر ا د ح ي ا ة بغير هموم لم يعرف التكليف ولم يدرم التسليم كما قال ابن الجوزي أ ن تعلم أ ن ا ل ح ي ا ة ن ا ق ص ة و أ ن ه ا م ك د ر ة و أ ن ك في صراع دام ومعترك حام منذ أ ن خرجت باكيا من ربيع رحم ب ي ع ر أ م ك تتعلم المشي على ا ل أ ر ض ب م ع ا ن ا ت تنبت ا ل أ س ل ا م ب م ع ا ن ا ت تفطم من ثدي أ م ك ب م ع ا ن ا ت تضرب في الطرقات ب م ع ا ن ا ت تتعلم ب م ع ا ن ا ت تقاسي مرارات يتسلط عليك عباد تمتحن امتحانات تجلس جلسات ط و ي ل ة تتوظف و ه ن ا ك من هو أ ع ل ى منك يذلك ويقهرك و ا ل ح ي ا ة هكذا تمضي بك تنخر عبابها في أ م و ا ج م ت ل ا ط م ة من الابتلاءات وان لم توطن نفسك على البلاء يعتبر أ ن ك تعيش خارج ا ل ح ي ا ة تعيش ح ي ا ة م ث ا ل ي ة تعيش تفكيرا خياليا والمؤمنون يعيشون الواقع يدركون أ ن ه لا مفر من المصائب و أ ن ه لا مناص من ا ل أ ك د ا ر و أ ن ا ل ح ي ا ة هكذا لا يخلد إ ل ي ه ا وحتى يشتاق المشتاق إ ل ى ج ن ة الله والله يدعو إ ل ى دار السلام وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ثانيا المؤمن الذي يقع به البلاء وتحل به, به النقم عليه أ ن يتسلى ب ا ل أ ج ر و أ ن يستحضر المعاد والسواف و أ ن يعلم أ ن هذا من باب ا ل أ ج و ر والله عز وجل أ ن ز ل بالعباد المصائب ليهذبهم لا ليعذبهم المصائب للتهذيب وليست للتعذيب إ ن م ا يرفع درجات بعض الناس فيصير أئمة وجعلنا منهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون يرفع الله, يرفع الله درجاتهم في الجنان وفي اعالي الخلق وذلك بما صبروا ولنجزين ذ ل يقول تعالى ل ك و الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب, يصب, من خير يصب منه وهذا حديث عجيب أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل ثم ا ل أ م ث ل و ي ب ت ل الرجل على قدر دينه فكلما صلب دينه كلما اشتد عليه البلاء وكلما رق دينه كلما خفف عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فلا بد من التسلي ب ا ل أ ج ر و م ع ر ف ة ما أ و د ع الله في هذا من الكفارات و ر ف ع ة الدرجات ثالثا إ ن من وقعت عليه م ص ي ب ة ونزلت به و أ ل م ت به م ش ك ل ة أ و ل شيء عليه أ ن ينادي الكريم نادي الكريم إ ذ ا كثرت عليك السهام وسدت في وجهك ا ل أ ب و ا ب وغلقت السبل وضعفت ف ا ل ج أ إ ل ى الله جل جلاله و ن ا د ه و ا س أ ل ه و ا ل ج أ إ ل ي ه ف إ ن ه يجيبك قال عبد الله بن الزبير يوم ا ل ج م ل وقف أ ب ي الزبير بن العوام وناداني بجنبه وقال إ ن ي أ ر ى نفسي أ ن ي اقتل اليوم مظلوما أ و ل شيء فعله حل ديني لي كذا من الارض وكذا من ا ل أ ر ض وكانت له أ ر ا ض ي ك ث ي ر ة قال بعها واقض عني ديني فاذا قصر المال فاذهب إ ل ى مولاي قال فسكت ق بره ة ثم قلت له من مولاك يا ابي قال الله جل جلاله قال عبد الله بن الزبير فبعت الاراضي وجعلت أ س د د الدين وكلما أ ع ث ر ت قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير قال فييسر الله لي من السبل ما أ ق ض ي به د ي ن ي الجا إ ل ى الله وجرب اللجوء إ ل ي ه و ا خ ت د ب ا ل أ ن ب ي ا ء قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون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 وذنوني اذ ذهب مغاضبه فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي, أل أل أل وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا ت ج ر ن ي فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كن ك ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ج ا إ ل ى الله كن ك ا ل أ ن ب ي ا ء و ا س أ ل الله والله عز وجل يخبر عن أ ن ب ي ا ئ ه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه و أ ه ل ه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 وكثرت عليك الهموم وتكاثرت عليك السهام واختلطت عليك المسائل فعندما يحل الظلام وعندما ينزل الليل ويرخي ستوره ارفع اكف ا ل ض ر ا ع ة إ ل ى الله وقل له يا من أ ج ب ت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون ي يا من أ ح ا ل النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أ م ر ت الحوت يلف ضيون س ا وسترته ب ش ج ي ر ة ل ي ق ط ي ن يا ي رب إ ن ي مثله في ق ر ب ة فارحم عبادا كلهم ذنوني روى البخاري في ا ل ص ح ي ح ق ص ة ع ج ي ب ة وهي ق ص ة ا ل م ر أ ة السوداء التي كانت تقم المسجد قالت عنها ع ا ئ ش ة كانت معنا في المسجد ا م ر أ ة سوداء جاءتنا من حي من أ ح ي ا ء العرب قالت وما من يوم مر عليها إ ل ا وهي تردد بيت شعر تقول ويوم الوشاح من أ ع ا ج ي ب ربنا أ ل ا إ ن ه من م ل ة الكفر أ ن ج ا ن ي قالت ما مر يوم إ ل ا ورددت البيت قالت ع ا ئ ش ة ف أ ج ل س ت ه ا م ر ة قلت لها ما يوم الوشاح وما هي ت ع ا ج ب ربك قالت كنت في حي من أ ح ي ا ء العرب وقد أ س ل م ت وعندهم عرس وكان للعروس وشاح أ س و د فسقطت عليه حداه ح د ي ة ظنته لحما ف أ خ ذ ت ه وطاره فاتهموني به فقيدوني و أ و ث ق و ن ي ومنعوني الماء وضربوني وجلدوني واجتمعوا علي قالت وذات مره ة الحديث البخاري ب ن ص و ذ اجتمع ت مرة ا علي رجالهم يريدون قبلي يريدون اغتصابها قالت وبينهم حولي وقد ا س ت د كربي إ ذ ا بالحداه تحلق على رؤوسنا وتلقي الوشاح ا ل ح د ي ة جابت الوشاح ذات رمته قال فلما اخذوا قلتم قد برعني ربي ثم لحقت ب ا ل م د ي ن ة م ؤ م ن ة برسول الله ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا أ ل ا إ ن ه من م ل ة الكفر أ ن ج ا ن ي إ ن الذي أ ن ج ى يونس من بطن الحوت ورد يوسف إ ل ى يعقوب و أ خ ر ج يوسف من بطن ب من ن ج الجب ومن السجن وان الذي نصر, وإن الذي نصر نوحا و إ ن الذي أ ن ز ل الشفاء على أ ي و ب وسبحان الله فرج الله قريب و إ ذ ا جاء الفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لو ربنا دار يجيب ا ل ف ر ق ما بتقطع شارع الزلط فجيب دوا ء ت... ولا يمشي جيب من دكتور من تحت الواطه من... ولا مواطه ثانيه ة اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فشرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عادت إ ل ي ه م ر أ ت ه أ ن ك ر ت ه و أ ر ا د ت ان تحتجب منه ف أ خ ب ر ه ا أ ن ه أ ي و ب نعم العبد إ ن ه أ و ا ب لماذا سرعان ما يفقد العبد ا ل ث ق ة في ربه عند حلول المصائب إن ان ل ف ر قريب ج إ الفرج قريب ق ص ة أ و ر د ه ا ا ل إ م ا م التنوخي في كتابه القيم الفرج بعد ا ل ش د ة فعلا الفرج بعد ا ل ش د ة تضيق عليك السبل تغلق أ م ا م ك ا ل أ ب و ا ب تتضجر تئن وتبكي تشكو وتتعلم ولكن فرج الله قريب ولكن ر ح م ة الله د ا ن ي ة ولذلك حكى هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة ا ل ق ص ة أ ن رجلا لدغته حيه فذهب بصره و أ خ ر ص لسانه وشلت أ ر ك ا ن ه بغزو المشروب م ر ة و ا ح د ة لكن سبحان الله أ ب ق ى الله له أ ذ ن ه لا ب يشوف عمه ويبقى ب ما ق ا ز ل يتكلم أ ه ل ه ظنوه أ ي ض ا أ ن ه أ ص م سؤال ف ج أ ة اتكسح ويبقى ب لا يشوف ولا يتكلم معناه أ ك ي د ما بيسمع وجعله وقد وضعوه في البيت وزوجته تباشره و ذ ا تمرا دخلت عليهم ج ا ر ة ف س أ ل ت زوجته قالت كيف فلان قالت ا ل ز و ج ة لا حي فيرجى ولا ميت فيسلى يعني لا م ا ت وقالونا ب ر ك فيكم ارتحنا ولا حي ف ي ه ف ا ي د ة وهو سمع هذا الكلام قال وكنت أ ط ل ب الماء و أ ع ط ش و ا و وأ... لكنهم لا يؤتونني الماء إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د و ه م ولا أ ق و ى لا يستطيع ان يؤشر ولا يستطيع ان يتكلم قال و لكني أ س م ع أ ص و ا ت ه م في ا ل غ ر ف ة قال فلما قالت هذا الكلام ت أ ل م أ ل م ا شديدا اعتصره ا ل أ ل م ل أ ن ا ل م ر أ ة تخلت عن زوجها في أ ص ع ب اللحظات ف ت أ ل م أ ل م ا شديدا و جعل يبكي أ ت د ر ي ماذا قال قال عجبت ل ح ا ل ه سنين عددا لم أ س أ ل ربي ولكن هذا الكلام آ ل م ه وانقطعت أ م ا م ه السبل بل لا يوجد أ م ا م ه سبيل من الذي يسمعه ولكنه على هذه الحاله اذا نادى ربه سمعه و إ ذ ا اشتكى إ ل ى مولاه أ ج ا ب ه وليس غير الله يجيب في هذه ا ل ل ح ظ ة لا ولد قريب ولا رحم عزيز قال فقلت يامن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ا ت ش ف در أ ن ا ما فيه قال فنمت واستيقظت ويدي م ج م و ع ة إ ل ى صدري و أ ش ع ر بالام في أ ط ر ا ف ي لم أ ح س بها قال فانتظرت م س ا ف ة ثم نزلت من السرير ووقفت على طولي ولا أ ص د ق قال و أ خ ذ ت الجدار خرج بالجدار ا ل غ ر ف ة م ظ ل م ة قال حتى فتحت باب ا ل ح ج ر ة فلما فتح باب ا ل ح ج ر ة قال كان الوقت وقت سحر الكل نيام ف ر أ ي ت ب أ م عيني الكواكب في كبير السماء قال فقلت صائحا ب أ ع ل ى صوتي وكان أ و ل ك ل م ة أ ن ط ق بها بعد أ ن قمت يا قديم ا ل إ ح س ا ن لك الحمد يا قديم ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن ه بعباده قديم يا قديم ا ل إ ح س ا ن لك الحمد فاجتمع أ ه ل الحي وعجبوا من حاله الفرج بعد ا ل ش د ة يا من ضاقت عليك السبل يا من تراكبت عليك الديون يا من اختلطت عليك المسائل يا من صرت لا, ت... لا تعرف الصواب من ا ل خ ط أ يا من تكاثرت عليك سهام البشر و أ ل س ن ت ه م ا ل ح د ا ت يا كل متضجر متعلم يا كل شاكل ومظلوم الفرج قريب الفرج بعد ا ل ش د ة و إ ن ا ل ق ا ع د ة الرابعه الا تضجر بطول البلاء و أ ن لا تتعجل الدعاء لا تقل و طال ابتلائي طالت مدتي طال وقتي هذا من القواعد المهمه الا تتضجر بطول زمان البلاء والا أ تتعجل الدعاء وقل لم يحن الوقت لم يرد الرب خامسا ان من القواعد المهمه جدا أن ل الا تشكو أن تشكو و أ الا تفضح نفسك بمقال لسان فرب كلمه عند البلاء يهلك بها ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نزل البلاء فلا تتعجل الكلام ولا تتعجل الضجر فرب ك ل م ة لسان عند بلاء يهلك بها ا ل إ ن س ا ن ولذلك لا تقل إ ل ا خيرا سادسا مما ينبغي أ ن يعلم ومما ينبغي أ ن يعرف عند نزول البلاء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 أ ن تتواضع عند البلاء باتهام النفس بالتقصير وهذا من قواعد أ ه ل ا ل إ ي م ا ن عند نزول البلاء ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا د س ة أ ح س ن ف إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين عندما ينزل البلاء وتحو ا ل م ص ي ب ة بك أ ح س ن يحسن الله اليك لأنك عند الشدة ت ح ا ج الى من يفرج عنك ولا يكون ذلك إ ل ا الله ففرج عن عباد الله يفرج الله عنك أ و ل م يقل ي ر ح م من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء أ و ل م يقل الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم من ل احسن ي ر م يرحم لا ح أ إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين اذا ا س ت د المرض بولدك أ خ ر ج إ ل ى ا ل أ ي ت ا م مالا ترى هذا في ولدك إ ح س ا ن ا إ ذ ا ا س ت د بك ا ل م ص ي ب ة ونزل بك الضر أ ح س ن إ ل ى الخلق يحسن الله إ ل ي ك فعند البلاء من قواعد اهل ا ل إ ي م ا ن أ ن ه م يحسنون ل أ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين أ س أ ل الله تعالى أ ن يرحمنا و أ ن يفرج كربنا و أ ن يفك أ س ي ر ن ا و أ ن يحل ديننا و أ ن يخفف البلاء عنا و أ ن يجعلنا من أ ه ل مقامات ا ل إ ي م ا ن عند البلاء و أ ن يجعل فرجه منا قريب إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك والصحبه وسلم الله على للمحمد آله تسليما نبيه كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ومن القواعد العقلاء عند المحن يتجلدون ولا يجزعون و أ ق ل ما عندهم أ ن ه م يخافون ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء ولذلك من شيم ء ن ن ب ل ا ء عند نزول البلاء التجلد والتصبر وعدم إ ظ ه ا ر الجزع ل أ ن ه عند البلاء أ ع ظ م منه من يشمت بك عند البلاء ولذلك لا تظهرن تجزعا و إ ن من القواعد ا ل م ه م ة جدا عند البلاء وعند المصائب أ ن الله حشى المحن منحا وما من م ح ن ة إ ل ا وهي تولد منحا والمنح عند البلاء ر ف ع ة الدرجات وتكفير السيئات واستخراج مكنون الدعاء والعبادات و م ع ر ف ة الصديق والعزيز والوفي وغير الوفي إ ن في المصائب فوائد تعرفك عدوك من صديقك إ ن من فوائد المصائب والمنح التي فيها أ ن الفرج بعدها قريب لمن صبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أ ه ل الموقف يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا ر أ و ا أ ج و ر المبتلين يتمنون لو أ ن ه م قرضوا في الدنيا بالمقارض يتمنى الواحد في الدنيا يا ليته قرض بالمقارض من ك ث ر ة ما يرى من عظم أ ج ر الله على أ ه ل البلاء ولذلك أ ك ر ر و أ ق و ل الفرج خ ر ي ب في كل م ش ك ل ة وفي كل هم وتعامل مع الله عز وجل باليقين و ت أ م ل عطاءه ومنحه لعباده المتقين المؤمنين يا قديم ا ل إ ح س ا ن لك الحمد يا قديم ا ل إ ح س ا ن لك الحمد أ ح س ن إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء وفرج خ ر عليهم كروبهم يقول بلال رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نزل به المسكين والمحتاج يستقرض لهم وكان يجعلني وجاهه قدامه يقول له أ م ش ي معزوله ا ل السوق قال يرسلني إ ل ى ا ل أ س و ا ق ف أ ش ت ر ي ل ل ع ا ر ي ك س و ة وللجائع طعاما قال وبعد شهر ي ق ض ي رسول الله دينه كله قال وكان في السوق مشرك ف أ غ ر ا ن ي ب أ ن أ س ت خ ر ض منه قال أ ي حاجه ل ي ر تعال قال بلال ف ا س ت خ ر ض ت ه زمنا ما لي نفسه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ ت ي ه إ ن س ا ن محتاج فيقول له اذهب مع مع مع هذا و ا س ت قال ر ض له من س و ق قال كذا بلال وبينما أ ن ا في عملي أ و أ ن ا على ا ل أ ذ ا ن أ ر ي د أ ن أ ؤ ذ ن جاءه مشرك قال ومعه ع ص ب ة من التجار قال يا بلال ف أ س م ع ن ي كلاما غليظا حتى قال يا حبشي ويا كذا و أ س ا ء ه قال أ ي ن أ م و ا ل ي ثم قال له لو لم توفي لاخذنك مكانها عبدا ولارجعنك إ ل ى ر ع ا ي ة الغنم قالتان ل ي أ ر ج ع ك تتبع عبدي عندنا ورقي ق وتمشي أ خليف الغنم قال بلال فدخل علي ا ل أ م ر وشق ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ودخلت عليه ت أ م ل هذا الكلام وقف عنده قال ف أ ت ي ت و أ خ ب ر ت ه بالذي حدث وقلت له يا رسول الله إ ن ي أ ر ي د أ ن ابق يهرب يعني قال له أ ن ت ما عنده طريق القديوم ر س و ل ما عنده أ ي ح ا ج ة و أ ن ا ما عندي ا ج ة وزوالتني بسجني و إ ن ي أ ر ي د أ ن ابق ابق يعني يهرب و أ ن أ ذ ه ب إ ل ى حي بني فلان كلهم مسلمون و أ ن أ ح ت م ي عندهم حتى يفتح الله عليك ف ت ق ذ ي قال فسكت رسول الله ولم يتكلم ما رد عليه قال فذهبت و أ ع د د ت سلاحي وترسي العد ارتحت ه و أ خ ذ ت نعلي وجمعت ثيابي أ ن ت ظ ر الليل ل أ خ ر ج قال وبينما أ ن ا كذلك إ ذ ا أ ت ا ن ي رجل يجري يقول أ ي ن بلال يدعوك رسول الله إ ل ي ه قال فلما جئته وجدت أ ر ب ع ة أ ق ط ا ف أ ر ب ع ة إ ب ل وكل إ ب ل مليئه م ح م ل ة قال يا بلال فرج الله عليك وقضى الله عنك ما تستغربت أ ش ه د والله ما بعيد والله مرات تجيك الفرج من حيث لا تحتسب والله تكون م ض ا ي ق وزاته ما تعرف تعمل شنو ايه خ ب ب ت ق زور الباب تمشي مشوار سبحان الله الفرج قريب جدا قال يا بلال قلت وماذا يا رسول الله قال ا ل أ ق ت ا ب ا ل أ ر ب ع ة أ ع ي ا ن ه ا وما عليها لك قال بلال فذهبت إ ل ى السوق في اليوم الثاني فقضيت كل ذ ي ن علي وثم أ ت ي ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال اوفت قلت نعم قال فقال لي ما فعل ما قبلك التاجر ش خ ص ا ل ذاك ملقوا ا قال لم أ ج د ه قال افضل له شيء قال نعم فضلت له ح ا ج ة قال نعم قال فسالني, الغ... فسألني في ص ل ا ة العشاء قال يا ب ل ا د أ اتى الرجل قلت لا قال فذهبت ودخل بيته وفي صلاه العشاء من الغد قال لقيني قال يا بلال افضل شيء قلت نعم قال اجاء ما قبلك الرجل الذي من قبلك جاء الذي يصلبك جاء قال نعم قال اوفيت قلت نعم قال افضل شيء قلت نعم قال بلال فكبر رسول الله وحمد الله أ و ل ه ا بلال قائله افاقا أ ن يدركه الموت قبل أ ن يقضي دينه حمد الله ك ث ي ر وكبر الله ك ث ي ر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن الله قضى عن نبيه ونبيه إ ل ى ربه م ف ت خ ر إ ن الذي قضى عن أ ن ب ي ا ئ ه وحمل عن رسله وحكى عن نفسه أ م ا يجيب المضطره اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ ا ل هم مع الله قليلا ما تذكرون قال التنوخ في الفرج بعد ا ل ش د ة مرضا مرض مرض ولد من أ و ل ا د التجار و أ ت و ا له ب ا ل أ ط ب ا ء من الصين أ ب و ه مقتدر جاب له دكاتره مش وداه مش وداه الصين جاب له دكاتره من الصين ف آ ي س و ا علاجه وبينما طبيب يعالجه إ ذ ا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد ا ل ش د ة الله كان ذلك يفرج عليك ما ت غ ل ب و ه انت ب س ث ل جاء ل ي ه وهو بفرجك م ي ة ا ل م ي ة أ ص ل ا بكلام بفرج عليه ب أ س ب ا ب وبغير أ س ب ا ب الطبيب خاف نزلت العقرب على المريض ف ل د ق ت ه في ر أ س ه ونزلت في مواضع من جسده جسد تلدغه فجاء الطبيب وجاء الخدم واجتمع من في المنزل و أ خ ذ و ا العقرب وقتلوها وكان المريض لا يتكلم و ل أ و ل م ر ة يفتح عينه ويزداد نشاطه ويطلب طعاما ا ل ع ي ا ب يكون مغمض زمن مما ي ف ت ح و ق ا ل و ن ا د و ن ي اكل بقى ي كويس ق ا ل و ن ا د و ن ي اكل جابوا لي أ ك ل أ ك ل وجابوا لي شق وشذب وعصاير وقام على حيله شافع وقال ب يلعب ي دايلعب كمان احتار الناس نظروا إ ل ى الطبيب الدين مبرر ينظرون إ ل ي ه ن ظ ر ة ا س ت غ ر ا ر فقال لهم جاءه الفرج من السماء لو أ ن ي قلت لكم أ ن دواءه في ن ظ غ ة عقرب أ ك ن ت م ت ف ع ل و ن قالوا لو كتبت لكم رشده وكتبت لكم دواءه وتمشي ت ك و س العقارب و ا ل د و ا ء خطا ل فضربوا ب س و ى ما بتقول الدكتور ج ن ة ما بتقول الدكتور ج ن ة سبحان الله جاءه الفرج من السماء لو أ ن ي قلت لكم أ ن دواءه في ل ب غ ة عقرب أ ك ن ت م تفعلون والله يامن يستبعد النصره ولا يستنزل ا ل ر ح م ة ولا يرجو الفرج أ س ا ت الظن بربك و أ س ا ت الظن بنفسك وعليك أ ن تجتهد و أ ن تعلم أ ن ا ل م ح ن ة فيها م ن ح ة ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون انت قد الموضوع تشوفه من ا ل أ و ل تقول د شر أ ي حاجه شر دائما قول خير قول خ ي ر بس أي ح ا ج ة مصيبه اي حاجه قول خير قتل الغلام ف أ ر ا د ربك أ ن يبدلهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب ر ح م ة اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ذ ايهم أ أي اقرب لكم نفعا ولذلك دائما اي حاجتين هو الخير أ ي ح ا ج ة من ربنا خير وبذلك تصير المحن منحا وعندي ق ص ة ولكني سوف أ ح ك ي ا ل ق ص ة بعد ا ل ص ل ا ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن يفرجا عنا و أ ن يرفعا ل ب ل ا ء عن أ م ت ن ا اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى ع ل ي ه إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت ت ب ا ر ك ربنا و ت ع ا ل ي اللهم فرج عن إ خ و ا ن ن ا ا ل م أ س و ر ي ن في قلت نابل اللهم فك أ س ر ه م وحل قيدهم يا رب العالمين اللهم فرج على إ خ و ا ن ن ا المكروبين في فلسطين اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين اللهم ارفع الحصار عنهم يا رب العالمين اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا ل م س ت ض ع ف ي ن في دارفور وفي العراق وفي جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم أغثنا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث قلوبنا بالايمان وديارنا بالغيث الداء ن ا ف ع المدرار يا رب العالمين اللهم ارفع غضبك وما خ ت ك عنا اللهم ارفع غضبك وما خ ت ك عنا اللهم عافنا في أ ب د ا ن ن ا و أ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ا م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا يا رب العالمين اللهم فك أ س ر ا ل حل... م أ س و ر ي ن اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين وحل الدين عن المدينين, الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أ ج ب دعاء المستغيثين واسمع النداء واسمع يا ربنا نداء الداعين اللهم دعوناك فاجبنا اللهم اخرجنا من مقامنا هذا بذنب مغفور و بعمل صالح مبرور وبكرب مفروج يا رب العالمين اللهم فرج عن المكروبين اللهم فرج عن المكروبين اللهم فرج عن, عن المكروبين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا